وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجتت منه اثنتا عشرة عينا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 اسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم ويوم لا يثبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يسقون